ننصح كثيرا من شبابنا في كل مكان الذين يخدعون بالخطب الرنانة وبتلك المظاهرات وبأولئك الذين سموا أنفسا بالإسلاميين وهم يناصرون العلمانيين ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله ويرجعوا من قريب وإلا الموقف خطير لستم على الجهاد كما دعمتم ولكن تريدون أن تجعلوا الجهاد شعارا ترفعون ولدتم بعاملين بشيء ولكن تضرون إيمانكم من حيث لا تشعرون لذلك نصيحتنا لهؤلاء فليفهموا ما الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أن تخرجه بنفسك ومالك إن استطعت لنسرة الله لنسرة دين الله بعد أن تفهم معنى الدين ومعنى الإسلام وأما على جهل وأنت غير فاهم تعلم أولا العلم قبل القول والعمل حتى تعلم من المجاهد وأين الحق وأين الباطل وكونك تصرخ ما كل من يصرخ وأنت لا تدري أين الحق وما هو الباطل وما هو العبد تسرق وتبرق وراء الناس تجري ناسيا دينك وإيمانك وموقف وموقفك بين يدي الله يوم القيامة لا تهلك أيها الشاب ارجع وتعلم وعرف الحق من الباطل ثم جاهز في سبيل الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله